أوراد الأسبوعية لمحيد دين عربي قدس السره العالي برد يوم الأحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله فاتح الوجود والحمد لله مظهر كل موجود ولا إله إلا الله توحيدا مطلقا عن كشف وشهود والله أكبر منه بدء الأمر وإليه يعود وسبحان الله ما تم سواه يشهد ولا معه غيره معبود واحد أحد على ما كان عليه قبل حروف الحدود له في كل شيء آية تدل على أنه واحد موجود سره ستره عن الإدراك والنشود ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كان حصنا به من خزائن الغيب والوجود أستنزل به كل خير وأدفع به كل شر وأفتق به كل رتق مسدود إنا لله وإنا إليه راجعون في كل أمر نزل أو هو نازل وفي كل حال ومقام وخاطر ووارد ومصطر وورود والله هو المرجو لكل شيء وفي كل شيء هو المأمول والمقصود الإلهام منه والفهم عنه والموجود هو فلا إنكار ولا جهود وإذا كشف فلا غير وإذا ستر فكل غير وكل محجوب معبود باطن بالأحدية ظاهر بالوحدانية وعنه ببه كون كل شيء فلا شيء إذ الشيء بالحقيقة معدن مفقود فهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم قبل كون الشيء وبعد الوجود له الإحاطة الواسعة والحقيقة الجامعة والسر القائم والملك الدائم والحكم لازم أهل الثناء والمجد هو كما أثنى على نفسه فهو الحامد والمحمود أحدي الذاتي وأحدي الأسماء والصفات عليم بالكليات والجزئيات محيط بالفوقيات والتعيات وله عنة الوجوه من كل الجهات اللهم يا من هو المحيط الجامع ويا من لا يمنعه عن العطاء مانع ويا من لا ينفد ما عنده عم جميع الخلائق جوده ورفته اللهم افتح لي أغلاق هذه الكنوز واكشف لي حقائقه هذه الرموز وكن اللهم مواجهي ووجهتي واحجبني برؤيتك عن رؤيتي وامح بنور تجليك جميع صفتي حتى لا يكون لي وجهة إلا إليك وانظر إلى بعين الرحمة والعناية والحفظ والرعاية اختصاصي. والولاية في كل شيء حتى لا يحجبني عن رؤيتي لك شيء وأكون ناظرا إليك بما أمدتني به من نظرك في كل شيء واجعلني خاطعا لتجليك أهلا لاختصاصك وتوليك محلا لنظرك من خلقك مفيضا عليه من أطائك وفضلك يا من له الغناء يا من له الغناء المطلق، ولعبده الفقر المحقق، يا غني عن كل شيء، وكل شيء مفتقر إليه، يا من بيده أمر كل شيء، وكل شيء راجع إليه، يا من له الوجود المطلق، فلا يعلم ما هو إلا هو، ولا يستدل عليه إلا به، ويا مسخر الأعمال الصالحة، العبي ليعود نفعها عليه ولا مقصد لي غيرك ولا يسعني إلا جودك وخيرك يا جواد فوق المراد يا موطل قبل السؤال يا من وقف قدم عقل كل طالب يا من هو على أمره قادر وغالب يا من هو لكل شيء واهب وإذا شاء السالب أهم بالسؤال فأجدني عبدا عبدا لك على كل حال فتولني يا مولاي فأنت أولى بي مني كيف أقصدك وأنت وراء القصد أم كيف أطلبك فالطلب عين البعد أن طلب من هو قريب خاطر ونقصد من القاصد فيه نائم وحائر الطالب ونقصد من القاصد فيه نائم وحائر الطلب لا يوصل إليك والقصد لا يصطر عليك التجليات ظاهر لا تلحق ولا تدرك ورموز أسراركلا تنحل ولا تنفك أعلم الموجود من أوجده أو يبلغ العبد حقيقته من استعبده الطالب والقصد والقرب والبعد من صفات العبد فماذا يدرك العبد بصفاته ممن هو منزه متعارم في ذاته وكل مخلوق محله العجل في موقف العز عن نيل هذا الكنز كيف أعرفك وأنت الباطن الذي لا تعرف أم كيف لا أعرفك وأنت الظاهر الذي لي في كل شيء تتعرف كيف وحد ولا وجود لي في عين الأحدية أم كيف لا وحدك والتوحيد سر العبودية سبحانك لا إله إلا أنت ما وحدك من أحد سواك إذا أنت كما أنت في سابق الأزل ولا حق الأبد ففي التعقيق ما وحدك سواك وفي الجملة ما عرفك إلا إياك ضنت وظهرت فلا عنك فضنت ولا لغيرك ظهرت فأنت أنت لا إله لا أنتف كيف بهذا الشكل ينحل والأول آخر والآخر أبلا فيا من أباهما أم فأبطل السر وأوقع الحيرة ولا غيره أسألك اللهم كشف سر الأحدية وتحقيق العبودية والقيامة لربوبيته لا يليق لحضرتها العليه فانا موجود كحادث معدوم انت موجود باقي حي قيوم قديم أزلي عالم معلوم ايا من لا يعلم ما هو اله ولا يستدل عليه لا به اسالك الهرب مني اليك والجمع بجميع مجموعي عليك حتى لا يكون وجودي عجابي عن شهودي يا مقصودي يا معبودي ما فاتني شيء إذا أنا وجدتك إذا أنا وجدتك ولا جهلت شيئا إذا أنا علمتك ولا قصدت شيئا إذا أنا شهدتك فنائي فيك وبقائي بك ومشهودي أنت لا إله إلا أنت كما شهدت وكما أمرت فشهودي عن وجود فما شهدت سواي في فنائي وبقائي هل إشارة لي فالأحكم لي وعلي والنسبة نسبتي وكل ذلك رتبتي والشان شاني في الظهور والبطون فسريان السر المصور هوية سارية مظاهر باذية هوية سارية مظاهر باذية وجود وعدم نور وأولم سمع لوح وقلم جهل فعيء هرب وسلم صمت ومتق رتق وفتق حقيقة وحق غيبوبية أزل وديمومية أبد قل هو الله عد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صلى الله على الأول في الإيجاد والوجود والفاتح لكل شاهد ومشهود السر الباقين والنور الظاهر أي المقصود المميز قصب السابق في عالم الخلق في المقصوص والمعبود الروح الأقدس العلي والنور الأكمل البهي القائم بكمال العبودية في المعبود الذي أفض على روحي من حضرة روحانيته واتصلت بمشكات قلبي أشعة نورانيته فهو الرسول الأعظم والنبي المكرم والولي الأقرب المسعود وعلى آله وأصحابه خزانة أسراره ومطلع أمواره وكنوز الحقائق وهدات الخلائق نجوم الهدى لمن اقتدى وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين سبحان الله وما أنا من المشركين حسبي الله ونعم الله الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الأظيم والحمد لله رب العالمين يرد يوم الإثنين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك النور والهداء والأدب في الاقتداء وأعذ بك من شر نفسي ومن شر كل قاطع. يا قطعني عنك لا إله إلا أنت اللهم قدس نفسي من الشبهات والأخلاق السيئات والعبوض والغفلات أجعلني عبدا مطيعا لك في جميع الحالات يا علي معلمني من علمك يا حكيم يدني لحكمك يا سامي واسمعني منك يا بصير بصرني من آلائك يا خبير فهمني عنك يا حي أحييني بذكرك يا مريد خلص إرادتي بمنك وقدرتك وعظمتك إنك على كل شيء قدير. الله من أسألك بالله في التدبير والناس في التسخير والفعل في التأثير والمحيط بالكل والجملة بالتفصيل والتصوير. والتقبير. أسألك بذاتك التي لا تدرك ولا تترك وبأحديتك التي من توهم فيها المعية فقد أشرك وإحاضتك التي من ظن في أزلها غيرا فقد أفك من نظام الإخلاص فقد انفك يا من سلب عنه تنزيها ما لم يكن في قدمي يا من قدر لا كل شيء حاضته وعظمته يا من أبرز نور كل وجوده من ظلمة عدمه يا من صور أشخاص الأفلاك بما أودع من علمه في قلمه يا من صرف أحكامه بأسرار حكمته يناديك استغاثة بعيد بقريب وأطلبك طلب محب لحبيب وأسألك سؤال مطر مجيب أسألك اللهم رفع حجاب الغيب وحل إقاب الريب اللهم أحني بحياتك حياة واجبة وعلمني كذلك علم محيطاً بأسرال المعلومات وافتح لي بقدرتك كنز الجنة والعرش والذات وأمحقني تحت أنوار الصفات وخلصني بمنك من جميع القيود المقيدات سبحانك تنزيهاً تنزها عن عن سمات الحدوث وصفات النقص Kudüs tezahür, min aşbāh zammi ve mujibat rafli. Subhānaka, aġjazet her kül tālibin an ilvusul ilayk ve raddini birda il azi ve tabijini btajl jallāli ve alhamdi. العدد والحدي. من وانباشرة الخلاف والنقيض والضد إلهي عدمي بك عين الوجود وبقائي معك عين العدم وأبدلني مكانة وهب وجودي معك بتحقيق عدمي بك وأجمع شرني باستهلاكي فيك لا إله إلا أنت تعاليت عن النظير لا إله إلا أنت استغنيت عن الوزير والمشير لا إله إلا أنت يا مغيث يا أحد يا صمد لا إله إلا أنت بكل الوجود لك السجود وأنت العقل معبود أعوذ بك مني وأسألك زوالي عني وأستغفرك من بقية تبعد وتدني وتسمي وتكني أنت الواضع والرافع والنبيع القاطع والمفرق والجامع يا واضع يا رافع يا مبدع يا قاطع يا مفرق يا جامع العياض العياض الغياث الغياث النجات النجات الملاد الملاد يا من به نجاتي وملادي أسألك فيما سأدك وأتوسلك إليك وبمقدمة الوجود الأول ونور العلم الأكمل وروح الحياة الأفضل وبساط الرحمة الأزل والسيطة في الخلق الأجل والسابق بالروح والفضل الخاتم بالسور والبعث والنور بالهداية والبيان والرحمة بالعلم والتمكين والإيمان محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم والرسول المجتبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين ويرد يوم الثلاثاء بسم الله الرحمن الرحيم رب أدخلني في لجة بحر عديتك وطمطام يمي وحتانيتك وقوني بقوة سطوة سلطان فردانيتك حتى أخرج إلى ساعة قضاء رحمتك وفي وجهي لمعان برق القرب من آثار رحمتك مهيباً رهيتك عزيزا بعزتك معينا بعنايتك مبجلا مكرما بتعليمك ميك وتربيتك اللهم البسني خلال عزتي والقبول ما لي مناهج البصلة والوصول وتومجني بتاج الكرامة والوقار وألف بيني وبين أحبائك في دار الدنيا ودار القرار وارزقني من نور أسمائك بنور اسمك هيبة وسطبة فتا تنقادني القلوب والأرواح وتخضع لدي النشوث والأشباح يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخطعت له أعناق الأكاسرة لا ملجأ ولا منجأ منك ولا إعانة إلا بك ولا اتكال إلا عليك إدفع عني كيد الحاسدين وظلمات شر المعالدين واحفظني وارحمني وجعني تحت رادقاتي عزتك يا أرحم الراحمين إلهي أيد ظاهري وباطني في تحصيل مراضيك أنور قلبي وسري للإطلاع على مناهج مساعيك إلهي كيف أصد عن بابك منك وقد وردته على فقة منك وكيف يعيسني من أطائك وقد أمرتني بدعائك وها أنا مقبل عليك ملتجئ إليك باع بيني وبين أعدائي وكما باعدت بين المشرق والمغرب واحفظ أبصارهم وزلزل ما ودفع عني شرهم وطرهم بنور قدسك وجلال مجدك إنك أنت الله مواطي جلائل النعم المبجل المكرم لمن ناجاك إلى طائف الرأفة والرحمة واحفظني بجلال قدسك ومجدك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وعتك لا شريك لك ونشهد أن سيدنا محمدا صعبك ورسولك وحبيبك وصفيك يا عيو يا قيوم يا كأشف الأسرار والمعارف والعلوم وصلى الله على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه أجمع Subhan Rabbi Rabbil Azze ama yecfun ve selamün ala müsallim ve Rabbil Alemim bir düyüm el arbiayi. رب أكرمني بشهود أنوار قدوسك وعيدني بصدفة ظهور أنسك حتى تقلب في سبوعات معارف أسمائك تقلبا يطليعني على أسرار ذرات وجودي في عوالم شهودي أشاهد بها ما أودعته في عوالم الملك والملكوت وأعاين سريان سر قدسك في شواهد الله والناسوت وعرفني معرفة تامة وحكمة عامة حتى لا يبقى معلوم إلا وأطلع على دقائق حقائقه هلم الموجودات وأدفع بها ظلمة الأكوان المانعة عن إدراك حقائق الآيات وأتصرف بها في القلوب والأرواح في مهيجات المحبة والوداد بالرشد والرشاد إنك أنت المحب والمحبوب والطالب والمطلوب يا مقلب القلوب يا أشفى الكروب وأنت علام الغيوب ستار العيوب غفار الذنوب. يا من لم يزل ستاراً ويا من لم يزل غفاراً يا غفار يا ستار يا حفيظ يا وافي يا دافع يا محسن يا عطوف يا رؤوف يا عزيز يا سلام يغفر لي يا سلام يغفر لي واسترني واحفظني وقني وادفع عني وأحسن إلي وتعطف علي وأرأف وأعطف وأعزني وسلمني ولا تؤاخذني بقبيح أفعالي ولا تجازني بسوء ماري وتداركني آجلاً وآجلاً بلطفك التام وخلصني بخالص رحمتك لا تحرجني إلى أحد سواك وعافني واعف عني وأصلح لي شاني كله يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بيرد يوم الخميس. بسم الله الرحمن الرحيم، إلهي أنت القائم بذاتك والمحيط بصفاتك والمتجلي بأسمائك والظاهر بأفعالك والباطن بما لا يعلمه, ل... بما لا يعلمه إلا أنت توحدت فأنت الواحد الأحد وتفرت بالبقاء في الأزل والأبد، أنت المنفريد بالوحتانية في إياك معك غيرك ولا فيك سواك أسألك الغناء في بقائك والبقاء لا معك لا إله إلا أنت إلهي غيبني في غضورك وأفنني في وجودك واستهلكني في شهودك واقطع بيني وبين القواطع التي تقطع بيني وبينك وأشغلني بالشغل لك عن كل شغل يشغلني عنك لا إله إلا أنت إلهي أنت الموجود الحق وأنا الممدود الأصل بقاءك بالذات وبقائي بالعرض إلهي فجد بوجودك الحق على عتمي بالأصل حتى أكون كما كنت حيث لم أكن وأنت كما أنت حيث لم تزل لا إله إلا أنت إلهي أنت الفعال لما تريد فأنا عبد لك من بعض العبيد إلهي أردتني وأردت مني فأنا المراد وأنت المريد فكنت أنت مرادك مني من حيث تكون أنت المراد وأنا المريد لا إله إلا أنت إلهي أنت الباطن في كل غيب والظاهر في كل عين والمسموع في كل خير وصدق ومين والمعلوم في مرتبة الواحد والإثنين تسميت بأسماء النجون واحتجبت عن لواعظ الأيون واختفيت عن مدارك الأقول إلهي تجليت بخصائص تجليات الصفات وتعينت في مراتب الموجودات، وتسميت في كل مرتبة بحقائق المسميات، ونصبت شواهد الأقول على دقائق حقائق الآيات وغيوب المعلومات، وأضلقت سوابق الأرواح في ميادن المعارف الإلهية، أحارت ثم تامت في إشارات نطائفها السريانية، ما غيبتها عن الكلية والجزئية منقلتها عن الأينة الأينية سلبتها عن الكمية والماهية وتعرفت لها في معارف التنكير في المعارف الذاتية وحررتها بمطالعة الربوبية في المواقف الإلهية واسقطت عنها البينة عند رفيع عجاب العين أنت ضمت بالنظام القديم في سلك بسم الله الرحمن الرحيم إلهي كم ناديك في النادي وأنت المنادي للنادي وكم مناجيك بمناجات مناجات الناجي وأنت المناجي للناجي إلهي إذا كان الوصل عين القطع والقرب نفس البعد والعلم موضيع الجهل والمعرفة مستقرة كيري فَكَيْفَ الْقَصْدُ وَمِنْ اَيْنَ السَّبِيلِ إِلَهِ أَمْتَ الْمَطْلُوبُ وَرَاءَ كُلِّ قاصد والإقرار في عين جاهد وقرب القرب في الفرق الاتباعد فقد استبل الفهم على الفهم فمن التباعد للحسن يقول إياك والقبيح ينادي الذي احسن كل شيء خلقه فالأول غاية يقيف عندها السير والثاني عجاب يحكمه تواهم الغير إلهي متى يتخلى العقل عن إقال العوائق فيلحد دواعي الفكر من محاسن لحسنا من آعيون الحقائق فينفك الفهم عن أصل الإفك يتخلل الوهم من أوصال جبال إشراك الشرك. وينجد تصور من فرق الفرق ويتجرد النفس النفسية عن خلق أخلاق تخلقات الخلق. إلهي أنت لا تنفعك الطاعات ولا تضرك المعاصي وبيد قهر سلطان ملكوتك ملكوت القلوب والنواصي وإليك يرجع الأمر كله Fala nisbete lta'yi ve l'as'i ilahi anta la yushügluk şe'ân anşan ilahi anta yaşuru kelvüjb ve la yahtükel imkanı ve la yapcubu ولا يضحك البيان إلهي أنت لا يرجحك التليل ولا يحققك البرهان إلهي أنت الأبد والأزل في حقك سيان إلهي ما أنت ما أنا وما هو وما هي إلهي في الكثرة أطلبك أم في الوهدة وبالأمد وبالامدي انتظر فرجك ام بالمدهتي فلا مدهه لعند دونك ولا عمدته الاهي بقائي بك في فنائي عني ام فيك ام بك فنائي كذلك محقق بك ام متوهم به ام بالاكس ام هو امر مشترك وكذلك kelamı çama mı yijibul bekme alhayr etü fi kül zâlki ve la hayr etü bismillahi rabbillahi bismillahi asbillahi bismillahi ve billahi bismillahi tevkelte ala allahi bismillahi sâlte min bismillahi la hâl ve la kuwe te illa billahi rabbana alaik tevkelna ve ilayka nabna ve ilayk almasil اللهم إني أسألك بسر وعظيم قدرتك وإحادة علمك وخصائص إرادتك وتأثير قدرتك ونفوذ سمعك وبصرك وقيومية حياتك ووجوب ذاتك وصفاتك يا الله يا الله يا الله يا أبل يا آخر ويا ظاهر يا فاطم يا نور يا حي يا مبيد اللهم خصص سجري بأسرار وحدانيتك وقلب سروحي بقدسية تجليات صفاتك وظاهر قلبي بالطهارة معارف إلهيتك اللهم علم أقلي من علومي لدنيتك وخلق نفسي بأحلاقي وأيد حسي بمدادي أنبار حضرات نورانيتك وخلص خلاصة جواهري في من قيود الطبع وكثافة حسي وهضري وحضر المكان والكون اللهم قلني من دركات خلقي وخلقي إلى درجات حقك وحقيقتك أنت ملي ومولاي وبك مماتي ومحياي إياك نعبد بياك نستعين انظور اللهم إلي نظرة تنظم بها جميع أطواري وتضاهي بها سيرة أسراري وترفع بها إلى إلى وترفعوا بها إلى المنى على أرباح أفكاري وتقوي بها مداد أنواري اللهم غيبني عن جميع خلقك واجمعني عليك بحقك واحفظني بشهود صرفات أمرك في عوالمي فرقك اللهم بك توسلت ومنك سألت وإليك توجهت وفيك لا في شيء سواك راغبت لا أسأل منك سواك ولا أطلب منك إلا إياك اللهم توسل إليك في قبول ذلك بالوسيلة العظمى والفضيلة الكبرى والحبيب الأدنى والولي المولى محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الصفي المرتزى والنبي المجتبى وبه أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية سرمدية أزلية ديمومية إلهية ربانية بعيث تشهدني ذلك في عين كماله وتستاهلكني في شهود معارف ذاته وعلى آله وصحبه كذلك فإنك ولي ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي عليه العظيم والحمد لله رب العالمين ويرد يوم الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم ربي رقني في مدارج المعارف وقلبني في أدوار أسرار الحقائق واهجبني في صدرات قاطع حفظك ومكلور سترك عن ورود الخواطر التي لا تليق بسبحات جلالك ربي أقمني بك في كل شان وأشهدني لطفك في كل قاصب ودان، أفتح عينا بصيرتي في فضاء ساحة التوحيد لأشهد قيام الكل بك شهودا يقطع نظري عن كل موجود يا ذا الفضل والجود ربي وأفض من إحار تجريد ألف الذات الأقدس ما يقطع عنه كل علاقة تاجر إدراكي وتغلق دوني باب مطلبي وأسمع على من هيولا نقطتها الكلية البارزة من ملكوتي غيب ذاتك ما أمت به حروف الأكوان واجعلني محفوظا في ذاتك من النقص والشين يا من كل شيء رحمة والعلم يا رب العالمين رب ضحرني ظاهرا وباطنا من لوف الأغيار والمقوف على الأطوار بقبض من ظهور نور قدسك وغيبني عنهم بشهود بوارق أنسك وأضرعني على حقائق الأشباه وتقائق الأشكال وأسميني نطق الأكوان بصريح توحيدك في العوالم كلها وقاب المرآة بتجل تام من جواهر أسماء جلال قهرك فلا يقع على بصر جبار من الإنس والجني إذن إلا عكس عليه من شعاء ذلك الجوهر ما يحرق نفسه الأمارة بالسوء ويرده غالاً بليلاً وينقلب عني بصره خاسئاً ذليلا. يا من عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب يا رب الأرباب ربي أبعدني من القواطع عن حضرات قدسك وأسلقني ما لا يليق صفاتي بغلبة أمرار صفاتك وأزح ما طبعي وبشريتي بتجل مبارق من بوارق نور ذاتك وأمددني بقوة ملكية أطهر بها ما استولى علي من الطبايع الدنية والأخلاق الردية ومحوم لوح فكري أشكال الأكوال وأثبت فيه بيد عنايتك سر حرز أربك السابق المكنون بين الكاف والنون يا نور النور يا مفيض الكل من فيضه المدرار يا قدوس يا صمد يا نور النور يا مفيض الكل من فيضه المدرار يا قدوس يا صمد يا حفيظ يا لطيف يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد عليه وصحبه هي اجمعي والحمد رب العالمين يوم السبت بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعتصم بالله فقد هدي مستقيم الحمد لله الذي احلني حماله في الله الحمد لله الذي أنزلني رحمة الله الحمد لله الذي أجلسني في مقامي محبة الله الحمد لله الذي أذاقني من موايدي بذة الله الحمد لله الذي وهبني لطافة الإضافات لاصفا الله الحمد لله الذي سقاني من مواردي واردي وفاء الله الحمد لله الذي كساني حلل صدق عبودية الله كل ذلك على ما فردت في جنب الله وضيعت من حقوق الله فذلك الفضل من الله ومن يغفر الذنوب إلا الله إلهي أنعامك علي بالاجاد من غير جهاد ولا اجتهاد من غير جهاد ولا اجتهاد وجرأت مطامعي وجرأت مطامعي من كرمك علي بلوغ المراد من غير استخطاق ولا استعداد فأسألك بواحد الآهاد وشهود الأشحاد سلامة منحة المداد من محنة الإبعاد ومحوى ظلمة العناد بنور الشمس الرشاد وفتحة وفاتحي أبواب السداد بأيدي مدد إن الله لطيف بالعباد ربي إني أسألك فداء أنيتي وجودي وبقاء أنيتي شهودي وفراق بينيتي بيني شاهدي ومشهودي بجميع عينيتي جميع عينيتي موجودي لموجي سيدي سلم عبوديتي بحقك من عمائي وهم رؤية الأغيار وألحق بيك كلمة السابقة للمستفيدين الأخيار وأغرب على أمري باختيارك في الأوطار. والأوطار منصرني بالتوحيد والاستواء في الحركة والاستقرار حبيبي أسألك سريع الوصال وبديع الجمال ومنيع الجلال ورافيع الكمال في كل حال ومؤائل يا من هو هو يا هو يا من ليس إلا هو أسألك الغيب الأطلس بالعين الأقدس لروح الأنفس في الليل إذا عسعس فالصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند في العرش مكين مطاع فمامين بلسان عربي مبيد وإنه لتنزيل رب العالمين حكم محكم الأمر بروحه متلوين في صبغ التبيين بصبغ التمكين وأسألك اللهم حمل ذلك لداتي على يد نسيم حياتي بأرواح تعياتي في صلواتك الطيبات بتسليماتك الدائمات على وسيلة حصول المطالب، ووسيلة وصول الحبائب، وعلى كل منسوب إليه في كل المراتب، إنه الحق المبين، واجعلني من خواصهم آمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا، محمد وعلى آله وأولاده وأزواجه وذرياته وأتباعه وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين احتنمام الحزب الله يا مالك الرقاب يا مفتع الأبواب ويا مسبب الأسباب هيئ لنا سببا لا نستطيع له طلبا اللهم اجعلنا مشغولين بأملك آمنين بعدلك آيسين من خلقك آمنين بك مستوحشين عن غيرك راضين بقضائك صابرين على بلائك مناجين بك في آلاء الليل وأطراف النهار ووضعين للدنيا محبين للآخرة مشتاقين إلى لقائك متوجهين إلى جنابك مستعدين للموت ربنا واتنا ما وعدتنا على رسول ولا تخزينا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد اللهم اجعل التنفيق رفيقا لنا والصراط المستقيم طريقنا اللهم وصلنا إلى مقاصدنا اللهم وصلنا الى مقاصدنا. وتب علينا انك أنت التواب الرحيم اللهم بك اصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وتوفنا توفنا مسلمين و بالصالحين وقنا شر ما قويتنا و شر الظالمين وأشركنا في دعاء المؤمنين اللهم اغفل امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم امه محمد صلى الله الله عليه وسلم. اللهم افتع ليمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا حبيب التوابين تب علينا ويا أمام الخائفين آمنا ويا دلدا تعيدين تلنا ويا هادي المرضين اهتنا ويا غياث المستغيفين أغفنا ويا رجال منقطعين ولا تقطع رجالنا ويا رحيم العاصين الرحمنا رب اغفر لنا وتب علينا اللهم كفّر عنا سيئاتنا وتوفنا على بر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم Allah عيوبنا اللهم احفظ قلوبنا اللهم اشرح صدورنا اللهم يا خافيا الالتاف نجنا مما نخاف اللهم يسر امورنا اللهم وفق لنا والوالدينا والمشايخنا بل من له حق علينا بل جميع محمد صلى الله عليه وسلم وقنا شر ما قطيت اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والأمراض كافة برحمتك يا ارحم الراحمين